بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أما بعد فإن أصلح الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار النوع الحادي والعشرون جوري بيستويك هاملا فنوني حديث لمصطلح حديث معرفة الموضوع المختلق المصنوع <تصفيق> ناسي حديث موضوع مختلق مصنوع سيناري هنا الموضوع المختلق المصنوع <تصفيق> وعلى ذلك الشواهد كثيرة يعني بلغا السراويه هاشتاج موضوع حديثك موضوعا چندين بلغا قرائن منها إقرار واضعه على نفسه قالا او حالا قالا يعني قولا... يعني منه يعني كسك خوي بقولي خوي إقرار بكات قالا أو حالا يعني حال حاله يدل يتدل على ذلك يعني على وضعه كابو إقراري خوي كي يكمشت لا اشتكاني ناسينوي وضعي خوي أويك وحديثي كموضوعي داناو خوي إقرار بكات شب قولي تشبا حالي لحالة كيدا لحاشك شيخ الباني قولك هيا الله هو كأن يحدث عن شيخ أقر حديثيك روايات بكالك السيكوا ثم يسأل عن مولده في السيارة لمولد الشيخ كيف أكرت فيذكر تاريخا تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله فيذكر تأريخا تأريخا تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله كابوس ثم يسأل عن مولده عن عن مولدي نفسه يحدث عن شيخ ثم يسأل عن مولده يعني عنه مولده هو فيذكر تأريخا تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله بن مناع قد خيبكن ولا تسالي فلاني ولم شيخك يعيش عمر البيت أما بلقية لسر وحالهم شخصة بلقية لسر إقراري بوضع حديث بلام بزمان نيوتها فيذكر تاريخا تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده بمش تنك أغن حديثا لا يكسي كي تربية أم حديثا موضوعنيا أغن حديثا لا يكسي كي تربية موضوعنيا بلام كاته مولدك يوايا وشيخك الشيخ شيخ كاشي بن يش عمر دوى اگر اگر لا كسي كتربو او ان مواضع حديثك ني طالما حديثك هذا اصطلاح في شيء هم بيسم حمبيوثي موضوع ولا يوجد ذلك الحديث الا عنده فهذا لم يعترف بوضعه يعني بزماني خوي اعترافي نكدوا ولكن ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة اقراره بالوضع بلىم ككاتك اعترافك مولدي خوي صلي او اندى او اندى وفاتي شيخك الشيخ او يا ام بحال اما بحال اقراري كذوك ام حديثا من وضعه بلىم قيد كدا نوى ابى او قيدها بى ولا يوجد ذلك الحديث الا عنده اجر حديثك بول الشوني كترا او مرجني امتي بيت ام وضعي بيت وضعي حديثك بيت ومن ذلك ركاكة ألفاظه <تصفيق> بلغيك كتر شاهد كتر علامته كتر لعلامات وضعي حديث حديثة كموضوع بيت ركاكة ألفاظه لفظة ركيك بيت يعني لاروي بلاغوا ياروي فصاحوا فصاحبوا اختياري كلمات هذه الكلمات هي ديار كلمات في غنبري صلى الله عليه وسلم وهذه تركيب جملة هي يعني حشوة زيادة زيادة على لرؤية تركيبه وتركيب في غنبري خاص الله عليه وسلم نيا بوي فصاحة وبلاقة أجر نقصانها بواء بتركيب وفساد معناه أو مجازفة فاحشة بون من هركسي أو بكاد أو أو نداء أجدها بون المبالغة في الأجر يعني المبالغة في العقوبة يعني شده کتیاه از عقل او دوره. هر کسشده که از آن کم کار شده، از آن آن دیه، آن دیه با آن نشده، آن ده آن دیه. هنگامش مبالغات کشته، لما ثبت ف الكتاب والسنة الصحيحة. یعنی ثبت مخالف با قواعد كتاب والسنة، مخالف كان و كان. نقل السيوطي التدريب يعني ابن جوزي قال ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين يعني يخالف يعارض المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فعلم أنه موضوع ابن جوزي الله تم قوله جوانا قولي أو كسيك أو تويتي حديث يكتبيني يعني يباين المعقول يعني مخالف بعقل طبعا عقلك بيت سليم بيت عقلك الصريح بيت العقل الصريح أو يخالف او يخالف المنقول يعني الكتاب والسنة أو يناقض الأصول القواعد العامة فاعلم أنه موضوع قال ومعنى مناقضته للوصول للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام ومن من المسانيد والكتب المشهورة تقيدي أصول كده باء الاصول يعني كالكتب الحديث بلام واي كدوا بلام غير منقول منقول مقاد الحديث نيا او يخالف المنقول يبين المعقول او يخالف المنقول او يناقض الاصول فعلم انه موضوع باش ا اصول قواعد عامه جت منقول حديثش بلان <بالدية> ديال الشيخ أحمد الحمد شاكر بواتي قيشتوا قال ومعنى يعني أوقسي بن جوزية قصي ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلامي من المسانيد والكتب المشهورة أو كاتا أقروابت يعني يعني حديث غريب بطريقه يخالف الطرق المشهورة في كتب الحديث يعني دواوين بونمنا كتاب صحيح البخاري أو صحيح مسلم او دواوين كان او أصوله كان يعني أمهات كتب الحديث لكن بونمنا مسندي بزار سلك طريقك هيا الحديث الذي يكون في مسندي بزار مثلا في كتاب آخر يخالف ما جاء في الأصول كتية أصول كتب حديث كمان البخاري ومسلمك والسنن لو شئ أوش الصحة البيت ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلامي من المسانيد والكتب المشهورة آه. يعني مبسم شيء أو, أو يناقض الأصول يعني يأتي حديث في كتب مثلا من كتب الحديث غير أمهات الكتب مثلا البخاري ومسلم والسنن وكم سندي بزار مثلا يكتب كثير من الأجزاء والأفراد حديث كتابي يخالف الأمهات فلا تجوز روايته لاحد من الناس الا على سبيل القذف فيه من حكم موضوعه فلا تجوز روايته لاحد من الناس الا على سبيل القذف فيه يعني ناتواني حديثي الموضوع موضوع ناتواني باسكيد. إلا باسكي الا مغالبه موضوع من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. بوأي خلشي ليو ولياب ابنوا. كساني كفي مغرور بمن بحديثك زوجة حديثك موضوع بس كده شندين فضائل تيا. خلشي <تصفيق> ولياب بابنوا. فين نخلت عاده عادة كساني جاهل وعوام وكساني رعاة بوأ خلت ين. رعاة من الناس يعني الغوغاء. الرعاع من الناس الغوغاء كلمه رعاع لشو دواء لا ضع رع او رععه عين عين رع بمعنى سكنه كسي هي النفاق من ان جاءنا امر لا لبرو كذا من راع من السكون هو راع يعني سكن كسي نزم مستوى نزم كسانى كمستوى نزم بن تياناجم ليش تياناجم هر حديثي كان مو ببس كي كبسى فضائل بسى وشان أكاد عشان ويلي جنوبه مغرور أبو نوبه خلته والواضعون أقسام كثيرة أوanicا حديث ذا حديث درس أكنو بدن في صلى الله عليه وسلم يعني مد صحابه واحاديثه منهم زنادقة هي, هي زنديق يعني كسكه القراوه ولدين يا ضد ديننا طبعا بناو المسلمانيش الزنديق يعني زنديق في لباس الإسلام منافقة يعني مبتدعي مبتدعي شيء مشهورة جاء أجر منافق بيت يعني خوي بخي بزانت بخوي يعني يظهر الإسلام ويضمر الكفر أو هرفيه تلزنديق لبر كذي لبره زنديقة <تصفيق> لبره الشكيدو في لقانها يعني هم لباس إسلامي هم عباداتك هم خيوكم الصومان في شأن ده هم كافر شلاش يروا يان كثاني هاي زنديقة حرف يعني بخويشين عزنا كدجي إسلامة، فلان زور شدها لإسلام دجي أستاد. كندين لمبتدعها يا بونابزندق جراونة ثول الدين كي خوين دجي إسلامة كانوا سريشين نتيركوا. أما عزنا دقن، وكو محمد كري سعيد المصلوب محمد ابن سعيد المصلوب في الزندقة والحالة الكذاب الذي دعا النبوة. ده. محمد بن سعيد المصلوب في الزندقه والحادث الكذاب الذي ادعى النبوة زوره نمثال نزوره لا كثرهم الله الكذاب تماشى شيء سهل في قولك الشيخ الباني هاتوا مثاله قيل يا رسول الله مما ربنا هيا تعالى لتشيد رزبوه في غضب خاص الله صلى الله عليه قال من ماء مسجور لا من أرض ولا من سماء خلق خيلا فاجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق نسأل الله أم روايتك موضوعك هنا البستان كده في غنبري خاص الله صلى الله عليه لا شيء الأسبوع أجتتي من ماء مسجور مسجور يعني محروق محرق لا من أرض من لا من أرض ولا من سماء ليش؟ كله معنني بعقلنا ناظر عايش كيا عايشة للزبية لا من أرض ولا من سماء أجر لا لأرضي جناب خوهل لسماعه خلق خيلا في أجرها فتعالى خيلك يدرس سيكا خلق خيلا في فعرقت أي باش خلق خيلا, خيلا خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق طبعا همكم ولا لدجي أهل السنة داعي يعادونهم على الأسماء والصفات أم حديثة حديثية كان طبعا موضوع باطل كفر لا أصل له عند العلماء. حافظ بن حجر لكتبي لسان حديث الموضوع وضعه بعض الزنادقه ليشنع به على أصحاب الحديث في روايتهم المستحيل فحمله بعض من لا عقل له ورواه وهو مما يقطع بطانه شرعا وعقلا أو نبي عقل وأذانا أهل السنة أجر الحديث ذلك بسندهات يتر وشان أو سند تواطلا أو حديثا إمام بيتي وهو كما جاء وأمرها على ظاهره تنبأ هكا قال طلب أهلي حديثك أو شابني هل عقيدةك هي أهل حديثة والصنعة حديثة هي أهل حديثة خوان أزان كام صحيح كام ضعيف ومنهم متعبدون ومنهم متعبدون أوان كوا سرقال عبادة أوان نك عابدون متعبدون إن يتكلفون في العبادة يحسبون أنهم يحسنون صنعا يعني أو عبادية صحيحة كوالس السنة في غمر أغنبي صلى الله عليه وسلم يعني ال... الاقتصاد في في العبادة فيه. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد بالبضعة يعني أو أن ذي كهاتول السنة أو أن ذا بالله أننا متعبدون لذلك كانوا كاروانا أكن أسركوا من الأحاديث موضوع ضعيف وأنا فإذا نشترك شيئا يحسبون أنهم يحسنون السنة يضعون أحاديث فيها اي في العباده ترغيب عفوا يضعون فيها يضعون احاديث فيها يعني في الاحاديث ترغيب وترهيب وفي و فضاء الاعمال وليعمل ليعمل بها شنديل حديث داعنين وضعي اكن ترغيب وترهيب ترهيب تياه و بس فضاء الاعمال و اونيتياه هل كسر اخرونك الذوق و اندى فاداشتي و اندى وليعمل بها بما بسى او كتشبكن كدوي فيها الله كمثل ميسره بن عبد ربه فقد روى العقيلي في الضعفاء بسنده الى عبد الرحمن بن مهدي قال قلت لميسر ابن عبد ربه في هذا الحديث الذي حدث به في فضاء القرآن ايش هو ما هو قال هذا وضعته رغب الناس في القرآن أم حديث شيء دانوا بواد كده أم حديث درج دانوا طبعاً حديث كده في فضل كل سورة في فضل كل سورة هات كاس أو سورة بقرة أو هي لو تعتقد قال هذا وضعته رغب الناس في القرآن وإخال شيء تشويقكم خال شيء عند بقر أن عن لا يركض بقر عند النور و هؤلاء طائفة من الكرامية لا وفي فضاء الأعمال واليُعمل به و هؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم وهم من أشر ما فعل وهم, أشر وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضرره من الغره على كثير <تصفيق> ولكن من من هذا هو مسؤول هذا هو مسؤول هذا هذا يرغبون الناس بالأحاديث الموضوعة ويضعون الأحاديث فيها ترغيب وترهيب مجموعية كأنها الكراميه الكرامية بتشديد الراء قوم من المبتدعة نسبوا إلى أحد المتكلمين واسمه محمد بن كرام السجستاني كسيك وناي محمد بن كرام السجستاني بناوي نون راون كيك المتكلمين المشتغلين بعلم الكلام وقولهم هذا مخالف لإجماع المسلمين وعصيان صريح للحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار سالفي تشيكي آشكلايا حديث حديثا كفي غنبري خاص صلى الله عليه وسلم فمن كذب علي, من كذب علي متعمدا والله ما هو أن الله لنعم دريبو ناكي دريبو ما وش التأويل لانكر دوا لأن إما دروا للسفر يا ربدينا، بلام دروي بواكين إما دينكى لا لا خال خوشة يسكت، نازلان أوه للهيك تروهم دروا للسفر كذلنا، شو كشتي آخر نافذ دينكى كيف يا ربديخواص الله عليه وسلم. وقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بتكفير من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى ذلك عالما بافترائه وهو الحق وهو الحق أن هذا, هذا القول هو الراجح كشيء يكفر به على أبو محمد الجويني طبعا باوشي إمام حرمين باوشي أبو المعالي الجويني أوي كزور معروفة أبو المعالي الجويني باوشي أبو المعالي الجويني كأبو محمد الجويني يكفر من وضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمشي قاصدا إلى ذلك بأن قصب عمدا حديثك ذابنه وبجزانك أدروا أكات الله وهو الحق وهو الحق يعني وهو الراجح <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كاما يا <تصفيق> ن في برنامج نيما نقليها او ردي باوش اذا تو باوش وصلت لي بس او قيداني وتو قاصد لذلك من حقتنا ما نشتا. حرشاً بمترتيباني هنا فعلاً هذا رخني لي أقرن بس آوه بمترتيبا قيد, قيد كاني واضح نبو فعلاً نقصيك هكذا قيد كاني واضح حتى لاهنش لنزيش هنا ما مصدري قولكي مصدري قولكي أبو محمد الجويني ضرورة يعني بزان لشيوة عليه الفضل من وكذلك الحافظ في كتابه الحافظ في كتابه وهو الحق كما قال الشاه واليه اميره واوضحه كان على اثباته وقد فصلت القول في المساله في وقد فصلت القولة في, فصلت القولة في كتابه الوضع في الحديث صحيح في ما يصير؟ أها. نعم بالضرورة محمد الجويني لكثيرات يعني وقد جزم الشيخ أبو محمد استعملك ناقل الشيخ أحمد محمد يعني أجلس القولي قولي شاكر بروين أو قولي جويني زور واضحة. بتكفير من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى ذلك عالما بافترائه وهو الحق وهو الحق يعني اغرى يفتري على يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني متعمد او كاتا او ابثتش او كسكك في كافر ابث تشن افترى على دينه صلى الله عليه وسلم لا من شاطوا لا من شاطوا وفي ذلك بحث فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد نقله ذلك عن الجويني لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده وما لابن المنير إلى اختياره ووجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله واستحلال الحرام كفر والحمل على الكفر كفر وفيما قاله نظر لا يخفى والجمهور على على إنه لا يكفر إلا إذا اعتقد إلا إذا اعتقد حلا ذلك وانظر شرح, وانظر شرح مسلم النووي تمام مرداني لا اسابع 171 يعني اگر يعني افترى على ديني محمد صلى الله عليه وسلم قال بنم نقي ازانه دروا وك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بمجرد كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم افترى عليه عامده يعني خوچي عمد يعني خو مختقنيه عامده لكن إذا كان كذلك بس أواندهر أوانده بيت وتواوى عامد به بي بيت هل يكفر بهذا يعني من غير إضافة إلى شيء ثانوي إلى شيء آخر إضافات تيانة به طبعا راجح ويكافرنا به بلن أه؟ أه أقربون هنا يعني إذا أراد بكذبه تحليل حرام أو تحريم حلال مثلا أو نفي عقوبة أو نفي جزاء مثلا أو كاتا چيا أو كاتا لبر أو شتا الثانوية لبر أوشت الدوم أو شتا الدوام أو إضافاتنا لبر إن كار كتنا كان لبرت كتنا وكاني هندق لدين أو كاتا فيه چيا به في كافرنا بك أو شتاك إضافية أما لمجرد كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كافرنا به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 بأنه إذا حلل حراما مثلا حلل حراما أو مثلاً أو حرم حلل حراما أو حرم حلالاً أو نفى ثوابا أو عقوبة أو ما شبه ذلك. بالنسبة إلى شيء إضافي أو خويت المعلومة يعني أما مجرد كذب نعم بوشى الله وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم وهم من الشر من فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغردة يعني خلاص عندن فض على كثير يعلي على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه في ذلك وسطروه عليهم في زبورهم أن في كتبهم عارا على وضعي ذلك في الدنيا والنار وشنارا في الآخرة يعني حديثي هل كسيكر حديثك هل بثبت هرحديثي كي دانا بيودروس يكدبته علماء رخنعان ليجتوه ناويينه ناوا هو تاني وضعه كاذب وكان إنجاز كده توه لدنيا عبروع برضو بلكاذب وبدروسن وبفلان وبفلان ناويين داناون ولا كتب كان يناباس يكدون بوتاعيبك عيب أنا ولا دنيا ولا قيامتك دا ون ونارا <تصفيق> وشنارا في الآخرة يعني شناعة وقبحة الشنار هو الأمر المشهور بالشنعة والقبح الأمر المشهور بالشنعة والقبح المشهور بالشنعة والقبح تشترك ناقلابه تشترك خلابه أو الشنهارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار وهذا متواتر عنه أم حديث متواتر قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له إما دلوما نسل فيغنبر نكدو صلى الله عليه وسلم ولك دلوما نبوي كدوى وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وفترائهم فانه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها الى غيره يعني اما هاتون الدروس هم به، دري انسر قدوا دروا شريعته الاسلام بيوسي باول النيات تاع شتك خلنا يوا وقد صنف الشيخ ابو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات أي كتابا جامعا غير أنه ادخل فيه ما ليس منه بل او اندهى شندين حديث الجتاي موضوع يجنيه طلام خشيتنا و موضوعاته و خرج عنه ما كان يلزمه ذكره كأن حديث تري شيء موضوعة أو أو شطيدان و أحاديث موضوعاته كاتوا أبيهمه موضوعات بهنا و خرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه يعني رقيب يا نبتوا يانهمي نهنا و هندش لدسو وي ألفه. من ألف الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي كتابا كبيرا في مجلدين. جمع فيه كثيرا من الأحاديث الموضوعة. لم بدون جلدة موضوعات نثراته. اخذه أخذ غالبه عفوا اخذ غالبه من كتاب الأباطيل للجورقاني. يعني زوربي كثير جورقاني برضو. عليه جورة قاني برا إننا برا بيبنتها ها جورة قاني ببن إن شاء الله هو عندك أزلاق جوزجاني جاني تكلامه يك هندش الله جوز جاني وجوز قاني, قاني والله عالم جورة قانية وقال لنبسر ضبطي أسماء لو اكتبانيك كا هنا هناك وقال لك دوية بداية شم يعني كيش مأويك براعة والله أعلم فالله فليش دقيق نسليه هناك قشتنا ولكن أخطأ في بعض أحاديث انتقدها عليه الحفاظ يعني إمامي بن جوزي اخطا في بعض احاديث انتقدها عليه الحفاظ قال الحافظ ابن حجر غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع زور بيك هنايتي وتوتي موضوع موضوعه والذي ينتقد عليه بالنسبه الى ما لا ينتقد قليل جدا او كوارخني اللي قلته زور كما لو كوارخني اللي نقدته يعني هوني بالله غلطت شيء وديها به وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا وفيه من الضرر أن ما يظن ما ليس بموضوع موضوعا أكثر الضرر بمسدرك الحاكم يعني أم دكتاتش مشكلة يشانها حاكم شتاني ثاني كتاب صحيحنياً بس صحيح هذا موضوعات ابن جوزي بموضوع هذا تخلص موضوعنياً يعني هيك لازرريه ودكتبة أو هاي بيوريابد حموي لو لوداه يبي صحيح نبي ويكون مصدراك حاكم هالشيء لموضوع عاد شايب وموضوع فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيح ويتعيّن الاعتناء بانتقاد الكتابين واجبها بياخذ موضوع كتبة بدرية بو ويك رخصني ليه بيجيوا النقد عن نبي هم كامل كلام موضوعات صحيح دربي هنري كامل المصدراك صحيحني وموضوع دربي هنري فإن الكتابين في تساهلهما عُدِمَ الانتفاع بهما الا لِعَالِمٍ بالفن لبرويكا هل دو مؤلف كان متساهلا المسائل الحديثه عندك او خالكان يك سفدلو دو كتبنا كان من حديث الا ويمكن ان يكون قد وقع فيه التساهل شخصك متساهل ابن جوزي والجريدة بلاه موضوع موضوع در نجح حديث يقول لا مشتركي حاكم بيني بلاه صحيح صحيح در وقد لخص الحافظ السيوطي كتاب ابن جوزي سيوطي كتاب كي ابن جوزي تلخص كدوقتي كدواته وستتبع كلام الحفاظ في تلك الأحاديث وخصوصاً كلام الحافظ بن حجر في تصنيفه وأماله ثم أفرد الأحاديث المتعقبة في كتاب خاص حفظ الصيادي كتابكاني في حديثك كل كلوتوة وقصي حافظ ابن حجر يشينق الكلوتوة حديثاً. أن جاء أو حديثان شي كرخنايا لسرى لكتاب كتاب الدان ثم أحفظ الأحاديث المتعقبة في كتاب خاص وهما اللآل اللقائل وذيل اللآل المصنوع. أن جاء كلوتوة أوانيك النبض لسرى لقال أوانيك متفعل عليه كموضوع. وألف ابن حجر. <تصفيق> كتاب القول المسدد في الذب عن المسند القول المسدد في الذب عن المسند يعني أمام أحمد أي مسند الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل رحمه الله ذكر فيه أربعة وعشرين حديثا من المسند أي حديث التي ذكرها ابن جوزي أو حديث عن ابن جوزي ذكر كدوى ذكر فيه أربعة وعشرين حديثا من المسن... يعني ابن جوزي بيستشار حديث في مسند إمام أحمدي بموضوع داناوة بران ابن الحجار دفعي لاس من مسند إمام أحمد كدوة جاء بها ابن جوزي في الموضوعات وحكم عليها بذلك ورد عليه ابن حجر ودفع قوله يعني دفعي لو بيستشار حديثة كدوة تشيدة هاتوة لموضوعات دهاتو ده خلي لمسند إحمد داهي ثم ألف السيوطي ذيلا عليه ذكر فيه أربعة عشر حديثا أخرى كتلك من المسند بلان سيطش هذا حديثي هنا لمسند ثم ألف ذيلا لهذين الكتابين سماه القول الحسن في الذب عن السنن اورد فيه مائة وبضعة وعشرين حديثا من السنن لأربعة حكم ابن الجوز بأنها موضوعة ورد عليه حكمه ومن غرائب تسرع الحافظ ابن جوزي في الحكم بالوضع أنه زعم وضع حديث في صحيح مسلم حديثك هي لا مسلم عليه موضوع ابن جوزي موضوعه وهو حديث أبي هريرة مرفوعا إن طالت بك مدة أو شك أن ترى قوما يغدون في صخة الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب الوقر حديث أبي هريرة حديثك مرفوع بأبوه لراء فرمين في غنباري خواه صلى الله عليه وسلم أجد تمند ريش به لوانيا كساني قبني يغدون في صخط الله ويروحون في لعنته يعني يذهبون ويأتون يعني دينه أجن بالله مهان ولعنته لعنته توربوني خواهي تعالى كساني شزار مستمكالا في أيديه مثل أذناب البقر يعني الصياطة مدستوها مدى مدستوها رواه أحمد في المسلم وهو في صحيح مسلم قال ابن حجر في القول المسدد ولم أقف في كتاب الموضوعات لابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث وإنها لغفلة شديدة منه الله بدواي متابعات داقرام بدواي موضوعات داقرام حديثي كم الجوزي ولا صحيحين داها بيت لكتابي موضوعاتي ابن الجوزي إلا أم حديثنا ما شاء الله غفلية شديدة منه شوف كحديثه كلام مستمدهاتوا، ناكل الحديثي كشيء بيت، حديثي كموضوع بيت. الشيخ <تصفيق> الباني وذكر مسلم قبله بإسناد آخر يعني قبل ذاك الحديث في صحيحه عن أبي هريرة بلغه صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأبناء البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات معاريات الحديث. وهو شاهد لهذا قال الحافظ في التهذيب وذهل ابن الجوزي فأورد الحديث من الوجهين في الموضوعات وهو من أقبح ما وقع له فيها فإنه قلد فيه ابن حبان من غير تأمل يعني شوني قولي كيكوتواء ابن حبان ابن جوزي قلد ابن حبان وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية إنكار وقوع الوضع بالكلية هندق لا علماء كلام متنا حديث موضوع هرنية وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع بعض الوضع بالكلية وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية <تصفيق> الا خوزگ هر بسیانشی نه نیه. هر آمیش خوزگ هر بسیانی هر نه نیه هر باشتر بود. خوی اما الله عین خوی این هر نین. چون اگر انسان بیت یعنی آمناز نیه. یعنی او هر ممارس شرعی نیه. پل خوی اما هر زوزه دوره. وعده اما اینه لا وجود له اصلا. چون دودیاری الله کتبه کشته. ونیه دودیاری کشته و علمی نیه. پل هر وندم بود اما علمه آوی کواع زنی کسانی بعقل وارش. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلين والموضوع لا ينكر هو دنيا أحاديث وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب عليه فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة وإن كان كذبا فقد حصل المقصود، مش لم وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد رد تواب قد في الحديث أنه عليه السلام يعني ليكلا طرق كان كان من كذب عليه بمشي قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي. حربما خردي أوانين داوتا وكوتانا أصلا موضوع هر نابت نية اشتوا نابت نية ألان هر أم حديثة من كذب علي متعمدا لفظه هي, هي سيكذب علي لفظ شيء سيكذب فيكذب فيكذب فيكذب علي فإن كان هذا الخبر صحيحا أقبل إن أم خبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محال أقبل إن صحيح جنيا إذن هو كذب إذن هناك وضع. هل <تصفيق> تتعلم؟ يعني عندما يتعلم أنه لا يتعلم فأنا أمان لفظة للفظة كانت سيكذب عليا. أقل صحيح بها أم خبرة خبريك صحيح وتواه ووضعها أقل نشبه أم حرخي بلقيه لسيكذبها فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محال وإن كان كذبا يعني أعم لفظة فقد حصل المقصود لا حاشك الشيخ الباني لا أورده ابن تيمية في منهج في منهج السن بصيغة التمرير منهج السنة بصيغة التمريض الناوية فقال وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم فزمر أمرد الجوان وقصد جوان عن لاخس بن تيمية قال يا أمشي خوي كساني كوك خوي نقلان كده هذا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب عليه فإن كان كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب عليه وإن كان كذبا فقد كذب عليه هل حديثك فاض بها عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن. ردي. أبشر عن دعوته. سيكذب علي؟ أجل صحيح ب. أو أولك؟ صحيح ب. أما أوله، فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. يعني باشر سيكذب سينكب مستقبلة. بلم لواني سروين دابي. حتى أستا موضوع نية. بلن دوين آه. فأجيب عن الأولي بأنه لا يلزم وقوعه لا يجب موقوع الان هنا. عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إذ قد بقي إلى يوم أزمان يمكن أن يقع فيها ماذاك وهذا القول أو كواء إنكاري وقوعي وضع بكتر والاستدلال عليه والجواب عليه من أضعف الأشياء من أضعف الأشياء يعني مش بشي الخريك أنباسانة عند أئمة الحديث وحفاظه طالما تعني بشيتي رديا بيتوا أنيك لو ردانا سيكذب علي سينكا بو سينتيا بو مستقبلش قريبا ما دام هو مستقبل شيء قريبا أو ثاني بلي لا يلزم وقوعه إلى الآن وإن كان لا يلزم ولا يلزم دفعه ما دام نتواني بلي لا يلزم ناشتوني بلي وانيا ما دام وقوعه شبيته ومحتملة. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظه الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها, وأضعاف وأضعاف أمثالها وأضعافها من المكذوبات يعني أماش ليكي زور ضعيفة للاي علماء حديث للاي أوانيك وحديثي عن لبرأك يتضلعون يعني يشبعون تضلع على زمان العربية يعني امتلا شبعا اوريا تضلع أي امتلا شبعا أوريا يعني تنوتي بشك زور بخوة يعني زور أبخواتها والإزماني إنشتها بو علوميش تضلع من العلوم ونحوها يعني شبع الذين كانوا تضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أنثالها وأضعافها يعني إن شندين حديث صحيحة لبركت وشندين حديثي شيشة لبركت مكذوب يعني كانت تيجي قلنا عالمك فان لبرا أو أن ده أو أن صحيح وضعيف الموضوع همي بوشي خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم لبرا ويا خلكي بفاريزن هو برقيك زور إنه أشكلي كعلماء كملا أحاديثك زور يعني حديثي كيه بوا. بوا حديثي موضوع حبوه ليلى واسين إن شاء الله موفق وبارك الله فيكم صلى الله عليه Thank <laughs>